أول عشر سنين في حياتي كنت قافل على نفسي ميش دعو بحاجة غير بالقرآن بس يعني أنا مؤمن أن القرآن حل الواقع ومؤمن أني لازم علاقة الدعاء القرآن تبقى علاقة بتنعكس على أن الأمة تفهم القرآن وشايف من وانا طالب في الكلية سلسلة طريقة للقرآن وختم التعارف كنت بحلم بيها يعني أنا مش قادر أفهم إزاي الدعاء ما بيعملوهاش. يعني إزانة في الشهر اللي النبي عليه والسلام كان بيقيم جلسات المدارسة مع جبريل كل ليلة يعني ده شهر ربط الأمة بالقرآن ده مش شهر إراءة القرآن م. الحداشر شهر التانين هم شهور إراءة القرآن رمضان شهر ربط القلوب بالقرآن وربط العقول بالقرآن فالمفروض أن الدعاء في رمضان يفاهموا الناس القرآن فلما أبدأ أقرأ القرآن قرآن سليمة وأبدأ أفهم أعيد اكتشاف القرآن يعال اكتشاف النص القرآني ويعال اكتشاف خطورة النص ده في ناعت حياتنا احنا عندنا القرآن حرف البع... الكتاب الحرفي بعشر حسنات القرآن مش مكتشف في, حي... في حياتنا يوقد من شجرة المباركة القرآن ده وقود شجرة المبر المباركة اللي هي القرآن دا وقود المفروض إن أنا بيتقد العزم والهم بداخلي بسبب ارتباطي بالقرآن فلما قضي أي قضيت قراءة القرآن ولاو ولو دي زي لو اللي نولينك قبله يعني أصبح لا وجهه أصبح لهم قبلة أولويات الحياة ترتبت عندهم المفروض اللي بيسمع القرآن دول دركتين احنا بنصلي في رمضان كاما ركتين م. وفي الآخر الليلة واحد شوال الناس رجعت زي ما هي لأنه هو معتقد أن رمضان شهر رائعة القرآن وده غلط الرسالة السلام في حديث مرحب. النبع كان وكان أجود ما يكون حين يأتي جبريل فيدارسه القرآن فيدارس القرآن فرمضان شهر المدرس شهر ان احنا هنخرج من رمضان حياتنا متغيره انا كل اللي غير علاقتي بالقرآن في حياتي اعتكاف وانا في طب قررت بس فكرة كده وكان كله بينتقدني فيها ان انا بدل ما اختم كذا ختمة انا مش عايز اختم غير ختمة واحدة بس وحتى ما الحدش خلص في العشر تيه بس هقرأ القرآن صح بس مش اكتر من كده كضبط تجويد يعني وكده هقرأ القرآن صح هقف قدام يعني هقرأ القرآن ورطل القرآن ترطيل هقرأ القرآن أو ألقى السمعة وهو شهيد شهود القلب هركز يعني هركز حتى تعلموا ما تقولون هركز أنا بقرأ إيه ولو آية أثرت فيها كنت بقوم وروح واجي وأنا بقرأها في الاعتكاف أقرأها ثلاثة أربع مرات عدى الاعتكاف وملحقتش أنا فاكر لحد دلوقتي أحد الإخواني هو من الدعاء برضو المعروفين يعني كان مع في الاعتكاف وهو الختمة ما عرفش ختمة الخمسة ولا السادسة في الاعتكاف وقاعد بقى إيه خلاص المغرب هائدا بتاع مم. آخر يوم حلو. في رمضان وهو قاعد بيقرأ سرعة السروخ هو كان لسه لو جربع القرآن وعايز في ربع ساعة يخلص ربع القرآن وأنا عاد بوصله طب ما نقرأ القرآن صح وهو طبعا بيوصلي إيه خليك أنت بقى في الليك وكب بتاعك لأن ده خرجت من الاعتكاف، أنا ما أعرفش إلّا حصل. أنا تاني يوم واقف في صلاة المغرب أو واقف في صلاة الفجر بتاعت أول يوم العيد، أنا بسمع القرآن، انا والله كأن القرآن اللي كان قبل رمضان ده ما لوش علاقة بالأسماء الوادي. حزين طاير في السماء. بصل المغرب بتاعه أول يوم العيد في المسجد طار في السماء. بصلي للعشا طاير في السماء. فبلا ترجع بقى. انت تعرف اللي هو لا وفي إلّا حصل. أنا عمري بكيت على قتبي القرآن كده. فلقيت إن طريقة القرآن فرقت معي في حياتي. فمن يوميها؟ من يوم اعتكاف تلتة طب رمضان معرفش ما يكون نفسنا كان بالضبط من يوميها لحد دلوقتي حياتي مع القرآن اختلفت تماما